أعوذ بالله من الشيطان الرجيل وعندهم قاصرات الطرح أسراب هذا ما توعدون اليوم الفساد إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها سبيك المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أجواج هذا حوج مقتحن معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قد قدمتموا لنا فبيث القراب قالوا ربنا من قدم لنا هذا لا تجده عذابا يئسنا اوذ بالله جل جلاله سبحانه وقد اعادنا عاد كان قنطني الي رابط رقمي الصوره 3 وعندهم أهل جميع وإلهي تثبوا همي جنات عدن مفتاحة صلهم الأبواب متكئين فيها يدحمنا فيها بتاكيهة كثيرة وشراف انتضي إيه عبتان في إيه ومشي سبحانه وتعالى وإلهي كوهر همي هو وعندهم حاق صراها أهل جميعا قاسرات الطرفي قوى الله رأي رأي رأي ققابي وعيدك الأنفيرين الأقوانين أطراب وإسكداء كل جواد هذا bo alleh wana u taala waxa ganaba intaba yaabtaanka iyo guriyaha iyo hawaanka xoraynta iyo kuu adoon ku oo la yareeyeen hadan dadka adoon bo alleh aduunka dadka galayna xisaab لذلك iyo duuddu ku dhiifay markii rasuulka ay idanka korbaaxrayeen saxaabada uu boorin jiray oo wadi jiray markii maalada geesheed kaga digi oo gunta صلى الله ma jireen waxa uu ka soo xifaa waxa jannada aad u sii balbalaa oo waxa uu warran in hada ka soo على laakin kuna fadhiya jamaa oo لا في قناة واحدة كان نجي وحنا نشيج ونكور زائد ما لهم مراك تلا الدونكم <سؤال> من نفاث ضماد ضماد مض هذا يطلع وحاتوميجي الدانتين <سؤال> كذا مض ماك كذا بقينا عند الضماد الدونكم ويه لغسيل ضم وضماده هذا عرض كذا ما عند السجين وقاد ما وها آخر ومرة ضماد ما لهم من نفاث مرة هذا وإننا لطائفين على الشرض هذا هذا والعلمان اللي قرده أل عنه وانا دعج هذا الباسلت وانا كثار كلك يوجديني الأمر هذا مرحوظ اهلت واصلت اهلت جنة وحاصة اليه اهل النار هنا وانا اهلت واصلت واصلت واصلت هذا جنة بسجرة اهلت واصلت واصلت واصلت واصلت وانا للتعظيم فدود الهي جديو الهي عاشيي ماشي الهي اي ددك اعطي عام ويستقيين نقضي فجار نقضي فصاق قال الله تعالى في نجد تلاوي حرمتي آلك إنتي يحراش الكثة فعاد كثة كي ومعاسي آلك إخلال النودي يجي إيمانك كثة كي وقال لنا آلك رسولك إنا قد ضييران كثة كي وشيضانك قد غشر بالنيل ما هذا الأمر هذا أهل الجنة حمد وصلها وحركاته وصلها إياه وعن لجوه سلم كريم ومالا ولا وجوه نستمع ورخص بيليه وإن الإطاق هنا إيابنا بحراء أسلقنا الإطاق هناك رشتر جهنم هو هكا مرسل الشرق نال الله لنا قل الله ناشئ ورشت وشرب ببنا يتبوه سبحانه وسعاله حديه جهنم بيليه جهنم بيليه جهنم بيليه جهنم بيصلونها جريانا فبيت فلما أردت وقع فوى جهنم بيث لونها قليا ويكبقوا من أيام والقريتان ويكشل الميام فديث الميهاد قلت لي يا أغباس هذا فريدوقوه هذا عذابك يا واحد صوص على فريدوقوها الأضميان واحد الأضميان محاوه حميم وبيان نارف الوكولى جهنم وغساق واميل كأيو عر كأيو ملاحظة إياو واحد دكا نارف كجرا كداتيو هذا سريد وقوه وحن صلصد هذا بميانه وحن يرميانه الحروه وحميم بيوت جهنم لغسك كله وغثاق ايضادك اهل النار كهو حكم يرمي وآخروا بيريهم وحن هنا وهل من شكله او من مثل كافو كراء حميم خائي غثاقه زنهريري الكجارة الزقومي بلاليهم كراء وكربراني بيريهم باريشون من, من شكله من مثلي وحن وآخره حمل يغصق في الله شاه وآخره متكريرين عن تكرير عبد سانكر من شكله أو قصاق رأي أزواج أو نوعية هذا قوة فوج المكتمل مرك النار ت إلى ولاق الرعين يياه ما هذا بقى نار مرك وراء الجورز يياه ويقوي دسك النويني مرك مرايح ت خزناء نار أي الله الله يقوي نار كل شيء هذا كان فوج وا كميق مقتحمن اوصوه قليا معكم يمكن كميعنا كوي كشي بريو لا مرحبا بهم نار واسعها هي مال وسوى دوابه ممثقنا إنهم إياه صالوا ناري نار بي قليا نار مال وسوى دوابه نار مال وسوى دوابه فساة يقول لها مرأيسي بذكاء عذابه يسأل نار أي صاحبه يسأل كوي نارتكوشي جاي اللهضي هذا كان صوج واجنا مقتحمن اوصوه قليا معكم يمكن كميعنا نارتك قليا لا مرحبا بهم نار البسر لواده نار واسعه ومستقنانين انهم يوصلون ناري نار بي جليان قالوا وحيدا وكولي نارتكوش يجريو كولي نارتكوش يجريو باهظلين نار قالوا وحيدا كولي شوق بل أنا عنا مرحبا لهم بيهو هجل أنتم إذنك واللا مرحبا بهم نار واسع أمهي ساساوه أنتم إذنك وقدم سموهن وغوهر مرأي لنا أنجا فبيس القرار مال غصنا لنا وحوق بس بلن نار صنعت كشوفيني صار كوي صقر يذحي يوم, يوم احا. احا. احا. احا. احا. ما كان عايش كشوف هذا كوي كشيج كون وكون نار صنعت الله صقر أو كاه أو ينكو كراه سوين هالك ووجري مال غص الدوار يا مال واسعة منه ما هي سان كوي نار صقر أيه من هذا يوم هيدا كوي كشيج إنت الله لان بل أنتم لا مرحب بكم لا مرحبان مال واسعة ما هي بكم ينت الى النار هنا انت الى كذا قدمت نوبلانا ما هومرى فبيس لنا نار با او باكل قال و خيد ربنا رب غنم واكو دنديو الا لسا من منو يتقدم لنا نوبلانا ما هذا نارته اعماشنا نارته كو غلى فابت نوغو اه شيتو عذابا علاما عذاب بعطا الله الله innara naqaba ila allah ala as ka anahu haytam ila allah kubat ila allah tanagan aan kullu hijju ila atqungha an nagadiga nooga bad iyaga ila sabu maana doso safa ibah walahu ta'ala wa ra ra wa ra'ain wa qalu ma lana arna thiuji wa qalu haydhan nu d'ayyo la lana ananu arkini jiaran ba نارح صار الشرط بالون هبل هبل هبل هبل حقا ان لي جرى واهل الشرط لحق دعوا ناسان انو اركلا صحبههم بالرحمن وتعالى ان كف عامت حدا حقيقي ان سربتي وابو جلال ونده يا بلال اول شهيد اول سلمان اول الم اول فلان اول قوي اول عندي اول حجاب نارك كوميدي انا من ee ma aragnay anaga indaanay kiramay kalaa sanata kuma jiraan ta fi dhay laakin waa aan oo dadkan yaaraada insha allah islaam ka way diidanow hadbaaysan inay oo ka shaciin iyo ka fadhiye oo aakharna sanay hada adduunka ee wuxuu hore barinayay oo caasayay in ay shaqo kale oo koraynaan saasoo u maraynaan walaa shaydan baa waxa ugu shakiinaya naqood مرقس سافر، هو قالوا هاي من هو النادس كجرا؟ ما لنا لا نرى، ما نرى. لنا محار، يقول بعيا والله نرى أننا نرسل في الجنة ثقوا كنا مهم، نعدهم كوي كتريه، نرش عليه كرش كبر، أتخذناهم موهن قيامنا، سخيا قوال وجه كسل، نم في جسدي ذوم، يا ودكتي شعاع الخير لا أنذاق متوحات كل حسي، انا هذا حقد على صار مسم، نقول ما أرسلنا كل حنا ينار في نيوزيلندا، لا والله و اهلو خير و جنة يكجر مركز لا يستصي و يعركي و انت يبريشه و غفره اي الله الله هيرو هل كنت يكجر و قا يقول da و نزى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجلنا المور و عدنا حربونا و نزى اصحاب النار اصحاب الجنة انا خيدوا علينا الافصاص بقولوا واقع لكن و مرك النار بصال الله و قلنا ورئه افعرجه و جنة و يكجر و قصر افعرجه مركز و wayna maama khalafay midron ku jeef jeefil ilaahay ha uuli sidaas kaalaga sawaray oo hadana markii in riqsa ay oo ay taabaranayaan oo dayar may baraaya in ku dhac kan waxa ay ilaahayan waxa in soo jeey waxa taxasnaa leen maal ah ma ugu doodanayaan oo ay soo laayaan wa خالफो شيريو ا رونارد حواله و لا اسكلينا قيتو قيتو كوليه هه حق <تصفيق> و حق و نقول كان مسي ي حقا وتخاسر اهل النار اهل النار تبدو دو دو فلو خاصني لين ماو دين ديغو بن ودا من اله حق و عود ماجو الله اله الواحد الكلي القها اله الاطفار افكارو توتو توتو جارين توك هارو كوكا سبا او aanu qana wax karo ilahay ee dalay ma jiray digoon baan waayay digay calaamada ku cad seenayo mid ka digay sabo saamaa watiuu ilahay rapsaamaati wal ardi we wana baynaa wuxuu yahay habd waduu al aziz way kana qijala kala garab garabana al qafal ka jilud ka dhaqo suuxu dambi kasta oo galay haddii toobad ka u dhaafowyo wa ward adiin ween na wa القرآن كان يقول <تصفيق> ورواي لا أقشيكيه ورواي يسوي ورواي وكامك حب العالمين إلهي تذوي هاي ورواي إلهي الله أخر مي وعلى سلعين الله أخر الله إلهي وتعالى الله على الأقران كان الله أطي على الله الله أطي على الله أوفو قفر إياه ونلقات أوفو كوه سمي الله أرقينه صعب حقه تأويه أنصاع خبرك أو ما هو قرآن صنب عنه قرآن كوين حجي سمع رجوانا وكفي جيدا بنك الجري من الإنسان موينين الإنسان في القوين ما كان لي خديعنا فالصورة هين محاوهن إيه الشيء اللي هو عليه محاوهن وصير لان كتاب, كتاب كمس وكوهن رمي نبيلها آجا إيه وإيه بحمر المرايك في إبليس مرته عاسي وإذا إذا نرى كفة صارين قال له بسولي السلام دوي ما كان لي يوم هين من علم, علم ومراهين بالملائيل أعلى مريء يسترق في الوقتي ومرائيشة يختصمونه إدولي يوم مرائيشة يمتوا ذي قرانة إضاع عدل إلهي عبد العام يسجوين إبليس وإلهي الله هو ذا وإيرسانه يسجوين مريكا وحف مانعه وقانا لنهضي عنا الرسول وإلهي عجيس اللي يقل وحي يعنم وإلهي عجيس اللي يقل وحي يعنم مانع وحف وقانا لنه إيه من علم دي المرائيل أعلى marka waxaan ku ogaaday in ilmumaraheen wa maraa iyo jamaa'ad ka sarro malaa'ikah ee wanaasoor haye id wakhti qadiim ilm umaraheen waxa ay ku noonaa ideoloyiin in yuhal ma yuhal in waxa ay ila ila xaqiiqa illa annama ana anuu nabiina ahin bal ayu waxay noqonay digtan ka fiican waxa la yidhi waxa uu qasool baa sidoo inna subhanahu wa ta'ala gaar sii dadka oo dhan waxa uu يري حق جاء إلا أنما أنا عنوق نذير من أمره موجين مبين رعات كيف قال ربكن المراية ما كان لي من بالمرأة عرازي وكثر إذ وقف ما أنا علم أولاهين وما أو أنا هذا كور رمين قالوا ربك ربكن هبجا ربك المرايكة مراعيسة إني عنوق خالق ونحن بشار من خنابوريا بشرا بشرا بنكابوريا من زين ضو به حق فلا سويته، مركّع ثام خدجو، ونفقت فيه أنقافه aan يجي من الروسين نص إلى مثلاً قافه نذيريو، فقعود ضعة له بشر كه سجدين حالة كوسي جتون في جود ضع مراية ألكي، فسجد المراية، ماكو واحد مين اللي جو رين اللي بقالك سبحانه وتعالى، ما هالقصة رنجو نص ما رنجو، مراية ثام خميرة ده حجرو، كين كرو جاري وين رسوله يكله، فسجد المراية كتويس جودا، أنتكبرت وويس كبيري، وكان هو تفكمن نقل مركز نل كافين. من نقول؟ نحن كاتب قالنا. قالوا تقولي على قال ياه إبليس إبليس هو ما منعك، نحكي كم من عين. أنت كذا هنا لما خلقته مخلوق عن أبوري. بيديلك بيديه اللي رجع بيدي أمر. أنتكبرت منيس كبيري. أما كنت موفق كمن نقلتي. من العائلين أقوى كرهيو. يالسوري يوم صن كسير. ولا يقف أبوري سبحانه وتعالى أمر كذي هنا كان لو ولد أو ولد عنده يا إبليس كان قوسي خير إذا جمع إليه وفقه ما منعات ما لك هذا إبليس لله نحاش كام عين أنت تقدر يعيش لما مخلوقي خلقت عن قوة ورث بيدية لا غيرك عمود ما إيش أم كنت موهبة ثمينة قطينة العالين قوة إيش كبيرة إثيوبيا إسرائيل قاروس الإبليس لعنه الله أنا عنك خيرني وكم خير بعض بشر من نار cm naabariga a waxalakaww is gan na wakaa waxen dawa dawa ya naar sana naarta xy bar bu yu shadanka intu waxay jiin eew shew hada da iyo dawa ke xay baran ke nadakku waxaboba na siasiha ha lakin dawa wax bar ka na barun do batama inte u kato ba waxal anou ordan yu wada dawa si kato baun ma waxa an di kal lakin bab bulib buje naaiya bigisi inta نعطي امتكو لابلوحو مرتب فاسو هذا الله سيقوها بلايو تأويل كاسي ليه يدو ويا خطأ اهو انا خير الملو انا شقي البران وقال سنة من النار بعد يقاور وقالتو منتين سنة بقاور كاور فقال الله ويسوي صفر بحث من هالجنات فإنك أدو في الدين لقبل الله وهدر وحاطى مبلة في قريه وإلهي محاريسي في خير يا خيره لقاسو بيه كبه جنات وإن عليك وحاضر شارعه لعنة العندة يدعها ملحن بانتاي إليه يوم الدين انت قياما لله الجارج مانت قياما للعندة ميو كبحها إياه بلعنة ديوها فشي ويناسا ناربو قريل قالوا وزوجي إبليس صد يا صد يا صد يا صد يا صد يا صد يا صد فانديني ملك هيجيليني الشب إلهي ونصها يقق علينا الدون كان يدع إليه يوم يلعى انت قياما لله الجارج درب كاسم إليه إن يفتو قال قال له سي فإنك عدوكم من المنبرين الكوى واختي المعلوم ليقى إنه إلى إيش لقيت؟ إنه مر في من هاي لكن مر في تحف وضع صور كلاه ومرخس بهون يوف اللي يسوي فيه قيام تذكر حتى وقصف بهون كلا لما أبغى أبغى نسق بهون مر إلا واختي علي يقى إنه معلوم كلاه جري أي أيام اللي يسوي يوف قالوا يسوي مر يبلسون تبدي عزة كذا إلى هنا بغالب هاي أيام كبرت كون عيغا صاب انار عنكم الطيب وان لو قيل انه بكل لما وان بالين كل وجود لما وان بالين وحا يتيج لها الى هنا غشيتان الى هنا واو اسكنتوا رواو هذو دغوا هذه انت ولنت تجي روح دالي بلا ما عرفت روح دكول السلام بينكم هذا الحا قالك هنا ومرافقينك هنا وصفاقينك هنا ودراياتك هنا شيطان ما خفيتش هنا هذان با دوستان هذان بان انو نرفا جريت kadan baro noobta oo naarta ugu qotday markaa tudan la inta u dhigid daska nool meena arkaan hawo yaratee wax cidna iyo weeyo yahdani nafku wa muslimiin si ka badan ku dhaaf qaladaadada dadku ku dhaaf laa qoyna mahum wabadeen haddii ayna damaanadto illa cidaad kamuyin amru bani adam ka tamamal algo نقول لي أنا وردوه لدينا أنقبها لدينا فكاستواني يرعني فاعي كوة سجنوك كوة مببا بيونكا إليك كوة سبحانه وتعالى حين نقدمه وكوة إلهي عبادين قالوا يسوي لي قال لي فالحق أنا الحق أنا أقول حق بانك والحق أنا أقول وانقرده فسأل لي سبحانه وتعالى أنا الحق بانك حقا وانقرد لا الله لأم لأن الجهنم وحقا ملكا وانقرد لأي حق لأم لأن وانبوثن جهنم منك عادجا إياه ومن من بعده إيش راعك كراعي ومنهم الماء لنكملها أجمعنا كل يوم واحد من أذناك راعية عادجا ما أربان يكبوا سبحان الله سبحانه وتعالى أنا حق ب أنا حق أن قهر الله يوقع حق عن قاضي عاديا أنت كرعام ما أربان يكبوا ثني قل وتعالى وينو ردي يا شيطان كوسلا والقوة هكذا مما قانع عليه إذا الكتاب كتبه وبين جوده وح حريات الله ربي نعوش إليه وحر إبليسي إلهي المحمر يتوي السكب لي يتوي ألم أحزك إلهي وقال له إن الشيطان لكم أدو هو وبعدين هكما نقومون إلهي سحر نار إلهي الشهر إلهي الأطياء كفه قابه نفت صاحب لها نفت هاييرينا وحي خبطي لنكون ياريه أوهي الشيطان ما أسألكم إن تعلم عليه قرآن كم من أجل أن كنت على النهج، وجئي كوي لسمه، وما أنا عندهم نيه من كان أنا قويت خليفة، وأحنا علم أول هاي، بسكوك اللي ما يبي ما يروح ورقة، وحبيبي والديسان، هذان وأحنا عرين، إنك جوا النهاية وس، إيه دشة إيش إيش فعل دشة إنك فعل ماي، عبد الله سعور عبد الله عن، ركوعاً فصيلة وصلي جريج، رح علمك كميل عرسون عن الله، الله سبحانه الله يعلم، ما أتقن عن الله waxaa ma garanay ilaahay taniga waxa garanaya falbood cilmi uu kamiga marka faad banana akhriyo saxuudallaha waxa uu ku iskalleeyay ma waxa ka socda leeyahay maruu wajiga wax walba yaqaan ma caabada daxda hada waxa ma aqaan cilmi uu halkan mid garasho wadahay ilmu والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا إلهي سلاء والرسول الله وما أنا من المتكلفين من قائب خلف إن هو ما هو قرآنكم ما إلا ذكر اللهية ووانه قلب العيون مولايه ووانيه والتورسيه وإلهي يو السحراء يود ذكروا إيها إلى العالمين عالم خلون والأباني كانوا والأباني كانوا نبعه القرآن كوركي وقت كثب لمشهد كثب وحما القرآن كوش ريجي يوم خبري ما سورها الدوم لتنسلقان قبر غالغب الله بسم الله الحمال الحمال سورة الزمن وامتيوي سورة مكتسو دايكة متى الكتاب كتاب كتاب كتاب جيسو إن الله إلهي حجي الثقاء هذا قال ليه الحكيم سفرق كالهو إنا عن نفس أنزلنا وانسود الجنة إليك حقا قنبيلا الكتاب بالحق الحالي كتاب كان حق تعبد الله إلهي كتاب كتاب جيسو مقلسا اذهب برحتريه له الهي الدين عباد لا اله الا الله وتعالى كتابك وستودج اذهب الهي سبحانه وتعالى كلامك وكتابك كريم عاد وكتابك تعاوي وكبر مقلسا بالدين اذهب الى الهي برحتريه اذهب الى او سافي برحترن بره شتي كجو الهي, إلهي منع الضلاء منع الضلاء إلهي وسولاهي وعليه مددها وأقابل سبع الضلاء احترون وحكى أن كنت جرون والذين القوي اتخذوا السمايطة من جبليه إلهي سكيشة وولياء قوة وولياء السمايطة يقولون وحيليه مان نعبدهم وقابد مينه إلا ليقربونا إن نرده وإياهم بوياهم إلى الله يرد حجيثا زلتها بوياهم وحكى لهم أعبد أنه إن إلهي نرده وإياهم بحضناه صلى الله عليه وعا في الجفة بكتابة ونبقنا إن المخلوق إلهي سبحانه وسهل أبو ريه وهو واحد بها يسلم لك وإن يخير بديه وإن أقدم بيديه وعا فيها رمنا إلهي إن النور دوي إلهي إن هو غشف يعانع إن الله إلهي بك يحكوم بينهم بكشع الدون كنسطها أيها والإلهي كيب العسل إلهي وإن النور دوينا دينا عمل فينا إلهي أقود دواب وإن النور دوينا ولا غفور لله الا الذي اني اعوذ او وحي الها كان ثبان الى الله وتقاكم من الله الا لا يحكم بينهم بدكره حكميه فيما اوشكي يدهي اختلوا عن ان الله يده لا يهدي مهرو من رثوي سوء ظالم بين ضنه كفر وقال بما ضنه صح بين لوغه الى الله تبارك لو أراد الله إلهي حضور ضان أن يستحيا إنه الصمايس ما في في هو في الدنيا ولد زين رص لها من ما يخلق وهو ما يشاء وفضانه إلهي سبحانه وتعالى ما هو في الدنيا بولد زين مخلوقه أولوه فضان كل ضوان الله سبحانه إلهي وكنز زين إلهي ولد صمايش وكان زين هو إلهي الله ومثل معبوده الواحد ومثل كريهه هو أو ومثل سفراء وعين النصر الجعلان إلهي فاوكا ينوي خلق إلهي وأبوه السماواتي والأرض بالحق وأبوه إلهي حق وأبوه عياله مابوه رب سبحانه وتعالى إن لو قرث وأبوه مركز سوى الروحة إلهي خيك للضمار وصمار أرض وعلى وإلهي نوكو علم إلهي وزياد يكوير إلهي سبحانه وتعالى يقري الليلة هبينكي وعلى النهار يقري يكوير على النهار مارنチュア لو دوولايايو هيينكا ماركا موقناي مارن كانا ما وا دوولا ولا مصر ويكوون النهار مرن مالت الله دوولا على اللي هيينتي ديشي هيينتي با لو اي عمانا بموقناي وسخر الشمس قرح الله سخر والقمر فلو المظارق به يقرها يجري وقتان لا يجري الى يمكن تجي يجري مستمر من دور جوك سنين با يجريان به هو إله العزيز الغفار واك الصفات قالوا وكان لا قايم wa kan diru ka dhafto idin ka soo rogo galay wa kan ka dhaafaydu ilaayso noolay qala qas samawati wal arda على haqq yakawulu al layl ala al nahar faqad alayka waxaa la doodoolnaa wa مر من الحلقه لينيا ا ما انك مركي وخ قريه ان با موقن هي لقريين الدواب القريب يكونوا ليل و قدبه بولا الليل و علم نهار قدبه بولا النهار مرما ما لين سو دوه عين ليل قدبه بولا انت الدوابه وسخر الله واسع السي والقمر اتى ودمرت مر الدرو واليلاي سبحانه وتعالى انه يتفعل ليل لي مين كل من الله kayjri wa tanaya li ajri ila ajril musammam intilaa kayri ala barari yabazihuu huwa ilayha al'azizul gaffar wa qahwah kanay wa kadayankii maalin kale wa kanu subhanahu wa ta'ala samada ya dulka aburay wa qadta wa ubadalaw wa qadayi haa ya qarah lafa ta'taga su'niyu wa ilayha wa tanay hadun kuntu jiru ilayhi ugu saaqay faadhu خلقكم إذنك بني آدمك بخدوصا أنه وإذاً أقول إلهي من نفسي واحدة وإذاً كاو آدمك بو أهل إذاً كري أهل سيجعل حجالك أهل رأي له أبيه هو يومن مرحين صف عرض أصدار رب وتعالى كسر بخير ثم جعله منها نصي حجالك كري زوجها وإذاً كري زي وأنزل إلهي الوسود دجي لكم لأجلكم إن كدرتي من المعام حوالها حقه ثمانية أزواج بله إنيتوا دجي أنزل المخصرين بأوحي كفاته أن خرق هو أبوالي لكم لأجلكم حدين الجرم أن عمت وحى لهم نعوش أهيل وإن قمت حدين الله نورا لقصت أم الله نوران كرامت هل ديقوا قلنقوا وحى اللقاء هيا روك لذلك ما قاله الجواجه ودأ وحى اللقاء هيا كان في البالي ها يستشوه وإي يابا جاء لي جاء لي موضيان هذي لواء الحوالان يسن نوران كرام إلا نوران ترو إلهي صادر حدبو مرد من يرغم من الشيخان وان عم اللوت هذي نعم اللوت هذي نحن نكو جثو قيلة ايه اريقاء ايه الله محاوح اللقائها محاوح محاو اللقائها وكه هذي سواح والبق هوايانكو هيري بيدون هذي هذي ما هيري دوريكوهر ما قيل ننبو حيني قوله انسا كيريه هذي الله حوح اللقائها لو هنا في حلقية روحيالها اه وامهيب لكي واحد كثي وين بقى لقى هرهو كثي اه منعشر بان سواله يبالساكي لها صورة بيع رامرن هيل لوالي بلها دي هيلب جيبهان بانوينو سيما قران وقبضنا على الجربي نظر قبضنا جيبهاني يا صلوني ايه سواقب صلاة بعد مجرسو مرشا صار بل هيلب لوالي جيبهان فوق بل لوال هارج جيبه وحسا لواها وحسا لقاءها وترابر وأنزلك الهي وأبو وراء لكم لأجبكم مرام عام حوالا حقوالا ثمانية أزواج والثمانية أزواج ثمانية أزواج مرام يثنين ومريئة معجي الثنين ومريئة إبلي ثمين ومريئة بقاريت ثنين قل أول اي فهيه ارجئ ايه ارجئ ايه فيوي لح ايه وانوي واصر جيل اوار اوار ايه حال الله انا وادير ايه وفت داد كالكاسور فبس معانا هنو 18 عن كتر مرض هنو 18 ايه ثمانية اجوات لكم وخلقوا او او لكم لاجيتوا شيء كدرت ان انا عانحوا كابوا ثمانية اجوات ايه الان كذلك يا خلقكم الهي او إذن كالسفين في بطنة أمهاتكم يجب أن يكون أرسل خلقاً أبوره من دائج خلقاً أبور صحيحة الدمائيو ماذا بابا حيدان؟ وعلى قد حيا وحال نعوه بدي وعلى دعصائي وحال نعوه عزي لها وعلى دعصائي وإلهي حرق كريوه قاد لجائي حرق كباللوية رفائي وصيادئي وحاق الحرام ma araga lugo sawirayso qalaalad oo halay yilaayeen sida yee waa aragtay soo duubayay soo u sooortay jiraa waxa ina qotoo kana was waxa ina saar taan saar ina gaaday in tan la la qooni noo ayuu yahay xadaha buqay in leena samnoo marka si maqalka ba لا la bashimoode xildinka badan irkiyo ku qalinay wadaalkay ku gaadheen ilkaa qorqorufta oo arta boo elektaroo ka daan dhowrde ka daan sidoo inuu noqonay inuu aday ka daan sidoo noqonay bartaan ha ilaan soo wada leeysteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka dhigay inuu yahay jirraad khasna idin garaa jirraad minteen waddena macaasa liisada caafaan islam يا خلوق <تصفيق> وقنصر يبدون أمهاتكم ويجيهم عرشوا إذا كواب خلقا أبوروا من ذلك الخلق أبور قضى مريضا ماشا عليك إلهي كفه لينا الثومر ثم الثويل يسترح ماشا يا صومر الكريو كاللو يكز الله إلهي كفه لي في ظلمات إلهي وسعينا كله ليهيه وكله غيران في ظلمات ملوكيات مقديات لحظة ثلاثة فتح مقدي بالروحة كل حجارات تلعال دراضي انت أما أنتnn غالب كأث على صعبها يب 눌러 كمن ظاك برد دارين فا القوانة قراء jijدون ye وقبطهك اللو وطني جائلى لدى حاك الشيء الكوين المطifer مittelحنا و أسكد لكم لا الصاعة أحفاء عن صادينا عن القلب لا باقسنا او ال�bbe صامدة كين لا صامدة انت اللو وحد ちما أنت ع turn لمعه لا يما وقبت نجد إليكا سنعونâte حاجة أببسكي ريسها حاجة أ implicو ilaay wagu soo sala gal hayna fu nola oo qarno soo baxo intonation layab oo sanaqoon jiyo ka oyeeyo ilmu magallu ku yesto tawarda mugdialkan ayuu araashi iyahantii yaman dheertii oo ruuxu ku dhaxjiray ku duubay sidaxban mugdian ku dhaxjir araashi oo mugdiba araasho hooska wajiga araasho hooska tijiga tan laa rugiiba xadxaas oo raahintii waxa ay u qiyaman dheer taa qasii dodo في ظلوماتهم إلهي وساعيهم كنوا لي وكل حاجتين في ظلوماتهم مديار وشلات صدحاه ذلك كنا سائدين جاي كنا الله وامسك إلهه لو وامعوض كنا ربكم وسائر عواد سائدين بربري أو إذا كنا هلك كن جاي هلك إذا كن كو بربري كويين كرتة خلق من بعد خلق ندم كنا على ما خذ إلهي له إلهي وساعي الملك مخلوقنا من سبب لا إله إله حق البعض المجي إلا هو إساق أمويا فعنا تصرفون إلهي قصائي ذينك رجل شاد وقال لي حنج سأل لي ذينك رجل إن وقال لي سبحانه وتعالى هو يعظم تفهموا الانكار بعض وسأل إلهي إبا إنا إنكري وسيرتي قلت إلهي عاصري وسيرتي شاد وقال لي حنك نروح عاصريك رجل إلهي قصائي ذينك رجل نعمل إلي انكسير وصائي يا رجل فعنا تصرفون سيلي ذينك إن تكفروا أنا وريحة والساعدين أبوري أو فهل إلهي فوقفة لماذا الكفر هرره ولا يردى لعبادة الكفر لكن إلهي مرر الغالب كمان إنهه كفرر ولا يردى خالق وماء لعبادة الدمية لحقه الكفر قال له وإن تشكره هذا الإلهي كل شكر ذلك معنوني كابرداني يسيئي أبقرسان إلهي عابدان عبد أبتعبان كجعرسان وحا لكم ما الثلاثة وزيره من العصلي إذا لم يكن هناك ورؤى الدنبي يجعلت ليه ونزر أخرى مذكرين فلا يسكت للمشي عصلي نصر انت تقر الدنبي للسلطة يا رضو سعر من هذه الأسحاب رقب يجل من هذه ثم إلى أفردكم ثم ينحجي في المجيعكم في, في, في النوع الدون كثاب دون إسان هذا هما إلهي أطلاع هما إلهي عاصي لا يجب إلهي بسرتك إسان أدون وقتك إسان بؤلي ترجعون ثم لما عمل إنه إنسان إنسان إلى أحدكم مرجعكم نقد في الناقة فإن بيكم وإن كور رمي لما حملت الصنم أن يطعمون قوتهما إنه إليها عالم ووجه بذاته سد وإله وحلبي إنك جيها الثوم وإذا مص الإنسان طبع الإنسان وإله سبحانه وتعالى واحد من خير وإلهنا روعه وإذا مص مرقساط الإنسان صر ببعضه ضي صابر يعهده خد جيبه بريء منيمن حراء ومن المقاومة إليها لحق شو حنون طاط وكور الله سبحانه وتعالى عاد الفقر صاحب حق الله هذه عتق كل دا الى كلها انسان الى الله حجي صعيب مرينا ليه كما مركو الى الله في نعمه صنع ووجه الى سبحانه وتعالى ولاهني مركو سبحانه وتعالى فيه مركو نعمه حجي لك ما كان و لا و فغير بقها إلى إذا سبحان الله غني كبره ما قص الله جيروا إليه نقودنا من خزوت شيوخ خلاص اسكر عو واحد عهد بره يتوحنه ما كلها عهد حلاقي إلى إذا عهد كاب وقع شيوخ شيبان كفر عو مسانك وسناخ المين إلى إذا رسوله إلى خوله ومرسوا إلىه شيئاً نعنص نعنص ومنه حاجة سكثر مسلاو ما كان وصلها يلعب إليه هي إلهي حاجة سويا رسو من قبله ورق وجعل بالله إلهي وياي عنداد من خوالا مز لي يدل السو ذكى وغلمي نفسى صن غلمي عن سليه إلهي وليه كل وحاسها كصافها وإلهي نعوذ في فيه إلهي صردة قال قال له ماذا قايلة إنك من أفعالنا أربعة خميس الحوار مرت كعهد أما نقول هو يسوع قانتم على عتبلا إلهي أنا أليت هلكت عيش تاجدني حالهم يسون جسم مر وقاعون حالهم يهملون مر كعهد وجدوا مر كل دار الله هو كل شيء مكروز ذا كنا صني يحضروا الآخر فآخر كعاب صني خفر قي قيامة قي حساب قي حبور تاجيسي جهنم والمرئي وحص قبقياوس شائرها أراجع قفر ويبدو الرحمة تربي عبتك رئه. ما هي فائد إلهينا ان حريسه رجاني لا لا ترسل رضائنا وكلها تجلوه ما حريس إلهينا رساقه عذاب إلهينا ان بلك عطه تسوي قل وحاطر تروح السرعة كمان ما لن هو يسوي يشرك بالله إله وشاركي وارك تروح ايه تروح عما يستمد باب وانه سمحانه هذا هل يستوي ليت منه يعلمون هو علم غلو إلهي يا كان كتاب في سيقان رسول الله الله عليه وسلم فيقان إلهي أي رقوق قالوا لك اليوم والذين لا يعلمون كوجهاز أبي أب يكل في شطان بينهما أبي يكل ديرين لراه إن ما هي تر وحا كما غرت وهي اولئك الباء ذلك عقل قالها إلهي وعقلتي سوف حسبا غرت وهي أمان ترى وهي ثوقانك أطع هي أنا إلي إلهي بأطع هي أنا إلي هينك سعيدين تاجي دم قائمه تليم فراد بي استاجين انتو توريدكريا ونعاي انتو ططفص ايله بري وؤلاء السكان وؤلاء خاصاي و فجسهينا ايني كدملي سامله واوين قيامه قاع الصني وي او قبره كبلات وي إلهي من حريصة ورديني هذا عبد كثير أو حاول نقطة وإلهي من حريصة رديني صراحة سبحانك فران هذا الرجل كيا والنور واسطة أخرى وسديجاني مرحب حر وكذا دالة أنا اللي واسطة أنت والنور هي بدون كنجر واسميني عبد الله يهجه قل وحاسة هل يستوي لي سميني الذين يعلمون قوة علم ولا يعلمون هنا يتكلم للبشر قل وحاسة يا عباد الدمار الذين عبدوا مالي امنوا بالله الرحيم يومه فكم قد يكون تذكر الى هيكع مرتفع الىه سبحانه وتعالى وهبت شاهد للذين قضوا حيلين احسنوا وناقصين في وحيلين وارض الله ذلك الى واسع في حياتك ما ترى ذلك إلا إذا من الله أول كيس أول جولة يا مسأ أب سعير سكوم وجان كرستان إلا سعور كرستان إنما يوصف طابلون ولو في يوم قوة صبر أجلهم أجل كوي بغية كرستان طابلا أن وح كريه إله ويسمعنا وساعده كيس طابلا أن بلى سياسة لي ندوات فدر كون سبب كان متصفي صعيد جري وما عطى أحد أذان خيره وصعب من الصبر ول يشوف لم تبين وح كخير بعنا كواصعة صبر قل هذا إني أنا ومرتب حالي أمرك أنا أعبد الله إلهينا العباد مخلصا له أنه إلهي أبراحك لي يا دين العباد ومرتب حالي أمرك لانا كنا نتكمل مغضب لانا كنا نحاول أولا مثلنا بسلمين تكنوا غورينا مغضب لي أمر قلوا حاسرة إني أنه أخاف عنك عفظا إني عفظة ربي سبقي حدان عافيه أمركي فقالوا عذاب اليوم مالي العذابكي يوم كثو عديمي بوي قلوا حاسرة ساعودون بكم عاد ماشي سمح ضام ومن دونه لا يتسير فروحات سعة هنا الخاسرين هو خسارة خسارة بصر الذين وحول خسروا عن فصام نظر خساريو جهنوت طابون عينك شو والي وحول هرهو ليه شو هو البئر إذا جنّا فارب العين جريو نعمو صو حنار تجري مكوا حصل مواجهة هلك أدنك هو جنّا جري مواجهة سارتمايان هو ما رأى كالكا قال وكو أكو خساري ببطر وخساري إن الخاسرين الذين خسروا عنفسنا وكو يهدون كنتي نطرى يا شبان رأى عند إله يوصل وغطة لقريء الجنل وغطة زياريا الذين خسروا عنفسنا نطرى الخسارية أو نارقلية وانيز بي خساريين أو الوانيز لو ما القيامة ما رأى أنت قيامة على أدلالوجيا تارفة كاتهو يسير على الخسارة ومن الخسارة على الوقت الخسارة ببطر وكاو عندهم واروح الجنه الى هاي اورلكي اي وخدنا halka ugu diyaar ay waay long waxayray min fooqeen xaqqa wakhoow dalal oo muharal oo meen maarinaar naar baqfooray dushooda waminta xaqin min jahannam nihay min fooqeen gowash bala misaaad qari wasna nabta wakti caawiya leela walahum min tooqeen durl min taqin يحوص الله كعف سينية به النار تعبدوه الدوميسي يا عباد الدمرية ممنطوا خسقون يقعصون نار تصل إلى كشرة وين يقعصون نار تصل إلى يا نار كعصف يقعص الله يا تاعنا وروح النار توجو الله إيماننا وحديثنا وتعال نار يحيضان كهرعينا ترى نار توجو نار الله إيش شرها جي لا وزيج وين ذلك يحوص الله به قرق <تصفيق> إيهوث يميلوا البكات على يا حبانا أغفتك لبني يخوص الله بيه كل عباده يا عباد يا فتاقون أبوانا ويقع عصير مرتا ويقفوا <تصفيق> بيهو <تصفيق> كثبات والذين كون إنسان أبوه يراوي أطع شيطان كيني آيبودان أطع غوطة أن يعوديني آيبودان إله يا ريسي كله كده وأنا أبوه الصلاة النغضي الله يرد حجيسا اللهم الحيليين البشراء بشارة إلي اببحث نقول بالشعر النبي لينحمد اداج الاعماير كوليا يرجع اب الى يرجع الى كربي ويلي كواس على سبحانه وتعالى وبشعر الى نوب الشعر اوشغو تيريد كذا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث احد محضر بالشعر اوشغال صاحبه من كاوو يقول له اشغال واللدين كان ابو تاغوت كويس تاغوت ككسوغاد واو هي اله غير ولاعون وما تاغوت ده اني عبده اني اعبده وانا الله ربي لهم البشراء بالله ينفضش العباد الذين كو يوجدون قد همه بشارين اللهم بشعراني القول هذا الكده ليه هذا الكده ليه كيه اللي ادرسه هل كم هو يكروه قلسه في ندك انت هذا الكده ليس توقف هذا القياتة من احتنى كحسن واتكفه وريم كهب المهيان مقر المهيان بنكج المهيان شوان اشتنه الخيره ومعروفه وإلهي اللي هو قل له كعسى يتوق بوريه يام كعسى يكش ي وراء فقوات الذين الله إلهي أهلنونيل خير إلهي ربيه. ربيه إنه إنه إلهي في إلهي لضوان ووراء فقوات هم يقولون الله يوقوع غرقه وجرم سبحانه وتعالى سبحانه رئي في يوم الذين قوي عبدوا الله سبحانه وتعالى يستمعونه وقول هذا لكي هذا لكي يتجسنه هذا الكتاب لتجسنه فلا كي خيرتها أولا بثنا كاعتها راع أيام ورين أيام قاعدنا أيام كي ثمانا حضرت انتيت الوثنان القادم الذين هداهم الله واتبقوا إلهي هنوني وخير صلتهم ورائكم الوالبس من حق أواجري عليه الجوشيس كريمة للعلاس كو شابانك رعايا الأمن لأمن جانبه إلهي أصلا عن سعدي الأمليات تنقذ بدبالينا يا من روح في النار يروح النار, في النار في كل حجير ما ك وحق إلهي هذا الكيش وكوه يجبه وشايربان رواي يبنين لكسر بالدهانيو بايدا اللي قمت بايد انكر لا بايدا من انكر لكن السلعة عاشمتها المقاتلة لكاني الذين كوي انتقوا كعصرين ربهم ربهم ربهم حيلين حاليهم غلاثون من فوقها قرسة وغلاثون قريئة هايين الباقية والسارسارة مبنية لقد في السعرق لقد وحط عن من تحتها وسعينها الله وظلم إلهي رخ التقيين <تقيمتا> فإن يوش عليههم وابلاً صديق لا يخلف الله إلهك كمضعف الميعات بلن تتوث إلهي وها بلن قارك كمضعف ما أول ولا ما إلا كمضعف أنت منهم هو هالنار كوك حارض لكن الذين يجوا استوى لكن الذين قوي يتقوى خبهم إلهك عصري أمرك سقط كتابك ساء قل للنبلاء لقيست قاع صلاي برط راعي لهم من وحيليهين قريب قراءها وقرقرائيهين غرثوين كيو دبقية مبنية ومحكمة سألق الله بسيجي إلهي بس سبحانه وتعالى تجري من تحتها يا نرى يا بس يا عسكر ومديني قال لي وينها بعد تجري من تحتها لنهار وعد الله إلهي ويبوهي وظلم ويبوه ويبوه إلهي لا إله يحلص الله نعز قال أمسر نيالا أركي وإلهي يكون أنا الله إلهي هنزلعين السودجي من الصماعي ماء عنه فتسركه إلهي وحوق جريد يلعب دعاء إلى في الأرض نقل إلا لكي لا يستهب نقل لكي بي المجدران وعرال إيه مجدران نقل لكي بي كجرة إلا الصماعي ملقى لقيمة دونه قبل الخرارة لذين أن ديها قر قيمة هذا هو معانا لكها سابتدرين قبل ملقى لكن بيه أور دا الأصل طالب أحد الصماعي على مصرمي الاركين ان الله انزل اينو تودا ينرسنوا ايمانا فالتلك الى نابد اعقره فلا دمو في الهيثة ثم يخرج وقصو صارية به بيه زرعا زرعوا لهيه قصو صارية مقترقا وثلاثين علوان وميلة كشيس قداني ثم ثم يتأهل إلى فقهاء صدام بربرو عرض كي يداس كي يعلان كي يبر كي يمرك إلى صور صاروا عياك يكذب مدمك يجوا سواك على شامرك على شانه وبربر تايل وصداويش الله سقطوا دع تقاتوا إن في ذلك نبات كرسي سب الدرج لذكر وانا قصبا لولا الدهش إياه ونواحه قال إن ضلموا الله يذكر سبحانه وصاعلا قصص مريات وحبل قصب سلوه وكه ويريه ومالكه وقويينه وصاقر اياه وعجير بون نطنيه وجووريه مالكه دمالكه صقر اياه وخاعر وحف قرام نهيه وقال سبحانه وشعر هو نكاسه وحف لا فكر امين الله انزل من في ويا له وقولت له قال بور نلف جرينا يصير لون قص مركلة حلو هذا بس ما غصبوا قال عن قل رأيتهم جعل جعل معكم غورا ذر عن وياه قصة بنات دع هو يقول بذكر مختلف ألوانه من ثلاثة آلاف سمي هيدو وقراري بيها صار صارين وقراري يسكرهم صارين سمي جعله صداعه وبربرة يقول مذيلات كده من فوقنا إن في ذلك الذي بك لليون الباب وحا سب الدرج هل لو سيئ لو وانا لكن يكون سوما وحقوقها صورنا عدوه صاف القلاصة سب الدرجاتا وكام عند ريالي هاي وانا سوح عقربه آفا شرح الله إلهي هو واسر هذا لو حاجه تكيفها للإطلاع من هو واسر يو الإسلام في الدين في كاشو علمه وقال الخير على النور النور دشي قصوا بنا كمن ملا مضع قسى قلبه قلب ليسي وقلبي وقلب ليسي وقلبي الله سبحانه الله خير خيره بجري كأن ما في الصمت إلهي الصلاة العامة كثم الريش فاي قلب ليس سبحوه بحروقين بيقا حرجا كان يسعد في الصمت فويل على سيت قربهم كوي قلبه بوضع وقلبي كوي قلبه بوضع وين جري أي حربي من ذلك الله إلهي الدينتي إلهي الرزقي فيه وحية خيرها يعلن بقلبه ولكقل لينه وقال ما لحقك لقلبه باب ولاقي كفواتي فيه بلال موين وفو قلبه ولكقل لينه فحيكون تغيين بارع عبده عليه سبحانه وتعالى ربو ربو الله ورحمة المتحدة أصلاً شرق الله صدره للإسلام فديك إلهي واسع وقلدي إسلام كون ومن يمد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام شرق إلهي الضوء مهنوين حاولت في الله وضع عينك ومن يريد ان يدله اذ استدره بليقا حرج منو حقالو يري مني ذلك الدين دوله صار لقديم يحاكر اسفره او اكنني صاروا قالوا كذبين حركوا انذا تومر وجه دينا بصل ومكبه وريان لجاري عبد الله اينا قند وقو قلب قول الاسلام كجريسي هو سويه اي جريي ثم عني كما انطفى قلبه روح قلبي يذ الله اسلام كوه يسغي نور قلبي يذ كجيرو وانما نور قلبي يذ كجيره يي سوغايين ودغان نور خصوصا صافيا ملهم با قلبه فقلل فوين محال ذلك من, من خير قال جد فقال أخرم حزبته إلهي ما حزبته دمشق ما حزبته قرنه ما قيام ما حزبته وغزينة ما أنسية عبد كان يشوف جيش قلبي في جزني كل جبل واحد له عرافة ورأيه كان عام ورأيه في البارالمون الله يهديه نزلوا سود الجيل أحسن الحديث حديث يوهل وها الله شو هو نفسنا شو تعلم وجه سود الواحد الحديث كل وقت تبه سور التفكير ما الثاني ولا سور عريك كان مضى انتاجها ما عارف انتاجها وما انتاجها مضيان انتاجها وليه تفن الكتاب في سور عريك سورة انتاجها وقلوك انتاجها تثلتوا عن المجل وقال سورة ايجي اياط تقشعر وحاج جرعيوه منو كتاب كان حاج يزر الذين اللذين مكن اخر ميان اما اضغو اخر ميان وحاج جرعيوه يردود الذين كوي جر قار يخشون أحبهم خدوا ثعبانين إله يجو وين يكلم فيلاه مركب آخرين ينوي جر عيون ينبل مركب بدوه حضيوي جر عيون فروح الصفا أسكهر خير ما يساوي بالشارب إله يكبر يعني فلا دين سي إلا عن سقرا مانه بتالك بطره سددهلو راح سددهلو جر كيسو كله على و جر عيون وين يا قارئ الله نعام ببنى واحد لسوء علمي ورغى دهارك تروح اللوث واللوث والعلم وكوكرا ذاو واحد وانت مروى اللوث والعلم انقص لسوء علم كتاب المتشاره واسوء اجي آيات كيسيئي وصروف كيسيئي صور كيسيئي وكل وثاث السبه مطان انت ولسوء علمي قصاكا صايا نظي كصايا وقا جمار قصاكا صايا انت في جلبة اللوث والعلمي تقشع علم وحرجع علمي منه كتاب كحاجيته جلودون الذين كوي زركوا يخشون يخشون ربهم رب وتعسنين ثم قرر وحسلهم ويحسر قلوبهم جلودهم وقلوبهم لذكر الله قلب القواتب الزجل القواتب الزجل وقلنا عن سنيا وجعلانا ينبو سبحانه وتعالى ذلك قال الله وهنون إله يروح إله كلا وسي أستفاله ويالله وهنون إله يهجي فيه إله من هنون كما يشعر صلوح الضانو صلوح الضانو إله ساكر بقو ورد البعض وردتنا هيا ساعة سنة وردتنا الله رحيا ووكا ساعة الله ساعة الله وكتابها كتابها كتابها الروح المؤمن كأنه سيو كي تسويقه القرآن كالشيطان كإهالس يوحى صفاء ورد قلبه سقرار وكوه إلهي فوينوا القاسر كقلوبهم إلهي والعوض القرآن كنا ممغ الكرام ودى إلا عادل وحى اللي يتناه وإستبى مني هيا ساعة ذلك كاتب الله و هنوم يا سلا حي يرو يا سلا أوي يا سلا أوجرتوي و إلهي وينس من وتعال ذلك كاتب الله يا جبيدي إلهي هنوم فيه يا من ومن يعبد الله ورسوله الباقين كمال له ما من يذهب نس هنومه ولي نس هنومك عفواً خلاص يا سقيف اقتل عريني وش وش بيجي سؤال أجد كعمني شل جحري ومر ومر حري وجي كل كما هو آمن ملامد به، رابر ما تكون مدبر، النار آمن ك، عرينا آمن ك، وحوله آمن ك، لا رابر بينهما فكل فقين، أهل النار ك entities، كما ما النار عذابي يوم هو آمن. وقيل للباليه باليه في حلم يذوقوا قدامي ما كنت محاوله تكثون اقو كث عمل كيمي قدامي مرير كذبوا وي بيني ان الله يكتب في رسول كيف قال لنا قوم من قبلهم كون كوري فاصموا العذاب العذاب تبقى وجي من حيث ما لهاش عونه يعني كثيرني فلقه والله بالله بعد قال خير يدلي في الحياه دي انا اشهد لكم زي كدلي والعذاب الاخره اكبر انا بكادونك وحاكمك اقرب لو كانوا يعلموا هذه الاهوالين كو ولقد ربنا والله يقدر ربنا بيننا وأن أضين الناس في هذا القرآن القرآن كان دهيد من كل مصان وح كستعو وقثو وح كستعو في الغضه لعيا من إلى سبحانه وتعالى وأن أضين كيف كل شيء ما فرضنا في كتابنا شيء ربنا والله قد ربنا وان عبديني الناس يركز في هذا القرآن قرآن كا كان من كل مسائل صلوح قرآن القرآن كان لحيت من كل مصان وح كصوخ الغجر صو لعلهم يستقبل لكي كيس سيف سو وان ثوان الغجر فات قرآن محرق كا القرآن كان أخرم مثل آخر عربي لو قر لو كل شيء غير شيء لو قر العرب غير غير وجه قلعة مريم وأول على الجنب الجري سلام نل كل لعلهم يستقبل القرآن كون حنسته بيني عليه العالم يعني اللي كيس سقون السينارس سري إلهي سمعنا بصعه بقع الصلاة ضرب الله إلهي يوصله إلى مثلا سباة وفقية فجولة في من فيه لحيث الشركاء الشركائيين ضبع الشركائي كوي ضبع شركة القوات متشاكسون قواته انت هيتساوه شاكسوا هذا فجلون شكسون وروح أخلاق الحون بعدها ضبع الحون وانت هيتسانوه ما انت ايه قوانا يا ميانوح ايه قوانا يا كنانوه وحشي كانوا يروحكيه على الانستمزن وريبا بذلك هذا يطبع هني ان و بلايه و انت المورة مضاليني و اهنا قدليني بسير كده يو جاي سلوان هل يتوياني مثلا لو ببعكم ما يسكن مدبع نين وهل مكريه الهي و ماشي قد او او اده الصنعي كانوا و لايباو كانوا حورة كانوا و ايه صفر دباس الروح الهي غير سبحانه وتعالى قهرا وصاص وقلب و الروح على له و الدونك نقع على له رعض المسكين قولوا و حالي سفحة شرقين كلهم نجل بوحورة و وح كان الهي غيره قهرا وصاص وقال و الدونك نقع على له رعضهم ان كان الهيه الهي كري وقهرا سبحانه وتعالى kalka كعب ma haye iskala sala sala ma haye dibaasa ma ku saaw ma waxan ku qalsoonaa wu qaba qadakinaygu ku karsoon iyo الله waso dagan warra musira musira iyo musharaaynteen barba laa gudayn soo yare ma sanan jeegum gudahay sala ka dageey si weha dhaqii saahil sharakaa bad inta iskaay عليه السوين مثلاً مايدين الحمد لله إلى يومه إلى يقتوى هو بفتيه أيه مهبط بلعث سرهم بانقلاع مستعمقهم هو مقدسان إليه سبحانه وتعالى تعالى إنك عز ونبيله سبحانه ما يصنع ودمار وإنهم جارون كبيذن ما يصنع ودمار إياه وعطف دم صديق عصيان غرانه وعليه سبحانه وتعالى كله وويا أردن فو كافر ثم إنك كبيذنك مرقد مستان يوم القيامة تعالى في القيامة عند ربك من يا جن كانوا بيقولوا جبتين اي لله اكتي هو دويتان بار الله والله اعلم